موقف المعادين للنصوص الشرعية موقف المعادين للنصوص الشرعية تلك نماذج من حال السلف في السمع والطاعة والتسليم والقبول والخضوع والإذعان للوحي فما هي يترحال خصومهم وخصوصا هؤلاء المتأخرين الجواب أنها على مرتبتين الأولى الجاحدون لنصوص الوحي من الكتاب والسنة وهم ثلاثة أصناف صنف رد النص الشرعي جملة وتفصيلا، وصنف رد ما خالف عقولهم منها وصنف رد ما عارض بعض العلوم والتجارب والعلم الحديثي بزعمهم فإن أعجزهم ذلك شككوا في صحة ما خالف أهواءهم منها المرتبة الثانية المتسترون تحت ستار تأويل الوحي وتحريف معانيه لما يتخوفون من حمية الناس لدينهم والمرتبة الأولى تقوم على تكذيب لفظ النص من أساسه أما المرتبة الثانية وهي الأخطر فهي تكذيب معنى النص الذي هو مراد الله ورسوله منه وأصحاب هاتين المرتبتين في الحقيقة يستهدفون أصل الدين الذي هو الانقياد والاستسلام لله ورسوله بالمقاومة والمعارضة فالجحد فيه عناد وعدم انقياد للفظ النص والتويل فيه عناد وعدم انقياد لمعنى النص والانقياد والاستسلام هو أصل الدين كله فحقيقته الانقياد التام لللفظ نص ومعنى ومن تأمل تاريخ البدع والانحرافات علم أن أكثر ضلال المنتسبين للإسلام لم يأتي من جحد الوحي وإنما من تأويل معانيه على غير مراد الله ورسوله وهذه طريقة كثير من أهل الأهواء كلما أعيتهم الحيل في رد النصوص لجأوا إلى التأويل الذي حقيقته تحريف وتلاعب بالنصوص وتحريف معاني النصوص مع إبقاء اللفظ على ما هو عليه من سنن اليهود الذين وصفهم الله بقوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به وهذا المسلك من المزالق العظيمة التي انحرف بسببها كثير من الناس قال ابن القيم رحمه الله هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان وقد لخص ابن برهان مفاسد التأويل الفاسد بقوله ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد وهل اختلفت الأمة على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ وهل أريق الدماء المسلمين في الفتن؟ إلا بالتأويل فباب التأويل باب عريض دخل منه الزنادقة لهدم الإسلام فحرفوا النصوص وصرفوها عن ظواهرها وحملوها من المعاني ما يشتهون قال بشر المريسي ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف عقولنا فسمه التحريف تأويلا. تزيينا له وزخرفة ليقبل انتهى قوله ولقد عرف المسلمون خلال التاريخ فرقا وأفرادا سلكوا مسلك تحريف النصوص عن معناها وتأويلها تأويلا يتوافق مع أفكارهم المنحرفة كالمعتزلة والخوارج والفرق الباطنية وبعض المتصوفة فما تركوا شيئا من أمر الدين إلا أولوه ولولا حماية الله ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه وضاعت حدوده لقد أول الضالون الواجبات فصرفوها عن وجهها وهونوا على أتباعهم رميها وراء ظهورهم وأول المحرمات تأويلاً جرأ العصات على ارتكابها والولوغ فيها وأول نصوص عذاب القبر ونعيمه والساعة وأهوالها والمعاد والحشر والميزان والجنة والنار بحيث فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد وأول نصوص الصفات تأويلا أضعف صلة العباد بربهم وأفقد النصوص هيبتها إذ جعلها لعبة في أيدي المؤولين يجتهدون ليلهم ونهارهم في صرفها عن وجهها بشتى أنواع التأويل ومن الأمثلة على الانحرافات في فهم النصوص عند بعض المتقدمين مانع الزكاة الذين زعموا أن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم يدل على أن الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط فإذا مات فلا زكاة ولذلك قاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها والقرامطة الباطنية فسروا الصلاة بصلة الداعي إلى دار السلام والزكاة بإيصال الحكمة إلى المستحق والصيام بكتمان أسرارهم والحج بالسفر إلى شيوخهم والجنة بالتمتع في الدنيا باللذات والنار بالتزام الشرائع والدخول تحت أثقالها وباطنية الفلاسفة فسروا الملائكة والشياطين بقوى النفس الطيبة والخبيثة وأن نصوص المعاد والبرزخ والجنة والنار أمثال مضروبة لتفهيم العوام ولا حقيقة لها عندهم والمعتزلة فسروا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظفار المحن ومخالب الفتن وبعض غلات الصوفية فسروا قوله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى تبلغ درجة معينة في الاقتراب منه فإذا وصلتها فقد ارتفع عنك التكليف وأن معنى قوله وإلى السماء كيف رفعت أي إلى الأرواح كيف جالت في الغيوب وإلى الجبال كيف نصبت أشار الله تعالى إلى قلوب العارفين كيف أطاقت حمل المعرفة ولما سئل بعضهم عن الحجة في الرقص قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وفسر بعض الغلات البقرة المطلوبة للذبح في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بأنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأن المقصود بقوله مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين والشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية وفسر بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي كما روى البخاري ومسلم بأنه تبشير بنبي سيأتي بعده اسمه لا وقال بعضهم إن حديث من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري يدخل فيه من انتقل من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام وأنه يجب قتله فظاهرة تحريف معاني النصوص الشرعية لم تنقطع عبر الزمن ولا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي إن من الفتن التي ظهرت في هذا العصر محيية منهج الباطنية القدامى بصورة عصرية حداثية الدعوة إلى إعادة قراءة النص الشرعي قراءة جديدة تكون بزعمهم متواكبة مع تطورات الحياة المعاصرة ومتناسبة معها وتهدف هذه الدعوة إلى مراجعة شاملة للنصوص الشرعية كافة فهي قراءة لا يستعصي عليها شيء من أصول الدين وفروع بل حتى قضية التوحيد في الإسلام قابلة للتأويل والقراءة الجديدة وقد أدت هذه القراءات الجديدة إلى تحريف معاني القرآن والسنة ومناقضة قطعيات الشريعة بل ومصادمة الأصول المقررة الثابتة وتاتي خطورة هذا الاتجاه من ناحيتين الأولى أن هذه الدعوة قامت على أيدي أناس يتظاهرون بالانتساب لهذا الدين بل ويتسمى بعضهم بالمفكر الإسلامي مما يجعل لدعوتهم رواجا وقبولا لدى كثير من الناس فهي خطة تقوم على التغيير من داخل البيت الإسلامي من خلال العبث بالنصوص الشرعية بتحريفها وتفريغها من محتواها الحقيقي ووضع المحتوى الذي يريدون فهم يطرحون أفكارهم وآراءهم على أنها رؤى إسلامية ناشئة عن الاجتهاد في فهم الدين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 يا رسول الله يصفهم لنا فقال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا رواه البخاري ومسلم فهم يستشهدون بالنصوص نفسها التي نستشهد بها ولا يجحدونها ولكن يفسرونها تفسيرا مغايرا لتفسير السلف الصالح الخطورة الثانية أن هذه الظاهرة بدأت تتنامى في عالمنا الإسلامي اليوم ويقوم بالدعوة إليها أفراد من مختلف الأقطار العربية والإسلامية وتتلقف الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أقوالهم بالتلقي والقبول وتعرض لهم المقابلات تلو المقابلات ومنهم عصريون، حداثيون لبراليون ولبرؤوا إسلاميون وهم متشبعون بمذاهب فلسفية غربية ويرمون إخضاع نصوص الشريعة لمعطيات هذه المذاهب ولا يكاد يخلو بلد إسلامي من ممثلين لهذه الطائفة ومنتمين إليها يسيرون على طريقتهم ويرضعون من لبانهم وهذه الدعوة دعوة قديمة جديدة فهي قديمة لوجود جذور تاريخية لها وقد ظهر في هذه الأمة سابقاً من حاول تحريف النصوص عن معانيها بالتأويل الباطل وجديدة لأنها تقوم على أسس وقواعد وتأصيلات منهجية لهذا المنح الباطل فهي مصنع لتوليد المعاني الباطلة الموافقة لرغباتهم وأهوائهم ومحاولة شرعنتها وإيجاد المستندات لها وقد حمل هذا الاتجاه شعارا هو في سياق الشعارات المطروحة في هذا العصر إنه شعار التحديث والعصرانة للإسلام فهم يريدون منا ترك ما أجمعت عليه الأمة من معاني القرآن والسنة لفهم جديد مغاير لفهم السلف الصالح يكون متناسبا مع هذا العصر الذي نعيش فيه ولذلك لما سئل محمد أركون عن كيفية التعامل مع النصوص الواضحة غير المحتملة كقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين قال في مثل هذه الحالة لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة طرح مسألة التفسير القرآني لا يمكننا أن نستمر في قبول لا يكون للمرأة قسمة عادلة فعندما يستحيل تكيف النص مع العالم الحالي ينبغي العمل على تغييره ويقول محمد شحرور لا ضرورة للتقيد بالنصوص الشرعية التي أوحيت إلى محمد رسول الله في كل ما يتعلق بالمتاع والشهوات ففي كل مرة نرى في هذه النصوص تشريعا لا يتناسب مع الواقع ويعرقل مسيرة النمو والتقدم والرفاهية فما علينا إلا أن نميل عنه انتهى قوله فالرغبة في مسايرة الواقع، والافتتان بالحياة الغربية، والتأثر بمدارسها الفلسفية، والدراسة في جامعاتهم مع ضغوط الأعداء والجهل بالشريعة، كل ذلك كان سبباً في ظهور هذه المدرسة التحريفية. الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها. الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها. لمدرسة البغتنية الجدد أسس ومبادئ قامت عليها وتسعى لنشرها والترويج لها في كافة الوسائل المتاحة. ومن أهم هذه الأسس الأول القول بالظنية المطلقة لدلالة النص الشرعي. يقرر أصحاب هذه المدرسة أن النص الشرعي كتاباً وسنة هو نص ظني الدلالة بصفة مطلقة فهو لا يحتمل معنى واحداً فقط بل هو مفتوح على احتمالات لأكثر من معنى من المعاني والنص المحكم الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة لا وجود له فترتب عليه أن أي فهم للنص الشرعي ينبغي أن يحظى بالاحترام إذ يمكن أن يكون حقا وليس ثمة قراءات صحيحة وأخرى خاطئة بل القراءات كلها صحيحة فالقرآن هو نص مفتوح لجميع المعاني ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفذه بشكل نهائي كما يقول أركون وبناء على هذا فلا يحق لأحد الادعاء بأن ما توصل إليه من فهم هو الصحيح دون غيره، حتى لو كان هذا الفهم عقد عليه إجماع الأمة، وأركون بهذا الكلام لا يدعو العلماء والمجتهدين للنظر في معنى النصوص الشرعية التي تحتمل دلالتها اللغوية أكثر من معنى، بل يدعو كل فرد لأن تكون له قراءته الخاصة لهذا النص، ينتهي فيها إلى ما يرتضيه من مدلول بحرية مطلقة لا يحتكم فيها إلا إلى ضميره ولذلك يقول إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات إنها قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها ويقول أحدهم النص يتسع للكل ويتسع لكل الأوجه والمستويات. وأنصار هذه المدرسة يرفعون شعار النص مقدس والتأويل حر من حق كل مسلم أن يتعامل مع النص بطريقة التي يراها. فكلمة الجيب في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن من الممكن أن يفهم منها شخص معنى وغيره معنى آخر وغيره معنى ثالثا. ولكل قراءته وفهم السلف لهذه الآية هو قراءة من هذه القراءات غير الملزمة فشحرور مثلا يفهم منها أنها تعني ما كان مكونا من طبقتين وعليه فحجاب المرأة الشرعي بات مقصورا وفقا للمذهب الشحروري على الفرج والثديين والإبطين فقط فالتي ترتدي لباسا إلى أنصاف الفخذين ما تحت الثديين والإبطين هي امرأة محجبة تنعم برضى الله وتنفيذ أوامره ويفسر قوله تعالى والسارق والسارقة فقطاعوا أيديهما أي كفوا أيديهما عن السارقة بالسجن مثلا وقال غيره المعنى كفوا أيديهما عن السارقة بتوفير العيش الكريم لهما ويفهم من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أن هذا الكون يحمل تناقضاته وأن المادة تحمل تناقضها معها لذلك فإن هذا الكون سيتدمر وسيتبدل وسيهلك ولكن هلاكه سيحوله إلى مادة أخرى وآخر يفهم من قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها النفس الواحدة البروتون وزوجها الإلكترون وغيره يفهم من قوله تعالى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى أن المقصود بالنعلين هما النفس والجسد هو النفس وما لذات الجسد ولو سرنا على منهج هذه المدرسة في تفسير النصوص فسيؤول بنا الأمر إلى فوضى من الآراء والأفكار التي لا حد لها لأن النصوص لا يتحصل من معناها شيء يضبطه قانون حسب قولهم وإذا كان القرآن كتابا مفتوحا على جميع المعاني كما يقولون فما الفائدة من إنزاله ليكون منهاجا وسبيلا للمؤمنين وبالمقابل هل يحق لأي إنسان أن يفهم نصوص علم الطب والهندسة وغيرهما حسب فهمه وأن يمارس هذه الأنشطة عمليا في أرض الواقع إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات إن هذا المبدأ الذي تقوم عليه هذه المدرسة، لو تم العمل به في قراءة نصوص، لن هدمت الحياة الاجتماعية بأكملها، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، وذلك لأن الحياة تقوم على ما تواضع عليه الناس من دلالات لغوية، يتم التفاهم بينهم بناء عليها ولو انتفى ذلك وأصبح كل واحد يفهم معاني النصوص بحسب تأويله الخاص الذي يقتضيه تكوينه الثقافي فإن النتيجة ألا يدرك أحد مدلول خطاب الآخر فإن عدم التواصل والتعاون فضلا عن التدين كيف سيطبق رجال القانون بهذه القراءة أحكام القانون وكل منهم له قراءته الخاصة للقانون وكيف سيحاكم الناس بهذا القانون ولكل واحد منهم قراءته الخاصة به وكيف سيعمل المتلقي للأوامر والنواهي من أي جهة من الجهات والحال أنه قد يفهم الأمر نهيا والنهي أمرا بتأويله اللغوي الذاتي وكيف سيتعلم المتعلمون مع أنهم قد يفهمون مما يتلقون ويقرؤون خلاف ما قصد المعلم أو الكاتب تبليغه إليهم ماذا لو قدم أحد أصحاب هذه الفكرة لتلاميذه في الامتحان قصيدة المتنبي في متح سيف الدولة ثم خطر للتلاميذ أن يكونوا من أصحاب القراءة المعاصرة في إجاباتهم فكتب أحدهم هذا هجاء مقذع مؤولا كل كلام المتنبي على قاعدة الاستعارة التهكمية وكتب الآخر هذا غزل رقيق فالمتنبي أسقط على سيف الدولة صورة الأنثى التي لم يجدها في الواقع وكتب الثالث هذه قصيدة في الفخر فالثنائية متوهمة فقط وليس سيف الدولة في القصيدة إلا الأن الأخرى للمتنبي ألتر إيغو وأما الرابع قدم الورقة بيضاء كيف يمكن للمعلم أن يصحح إجابات التلاميذ بناء على مذهبه فإن حاكمهم إلى معيار ما فقد ناقض نفسه وللتلاميذ أن يقولوا له كيف تحاكمنا إلى فهمك وقد أمليت علينا أن كل القراءات مشروع. وإن سار من منطق القراءة الجديدة فهي الفوضى لا محالة وحتى الورقة البيضاء ينبغي أن تعطى درجة لأن سكوت التلميذ عن الإجابة تعبير استفزازي حداثي عن الثورة على كل نص تراثي ورفض لكل إسقاطات عصرية على شعرية المتنبي إنها الفوضى التي ليس بعدها فوضى والدمار للحياة المعرفية والاجتماعية الذي ليس بعده دمار ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء على النحو الذي وصفنا لما كان لنص الشرعي فائدة ولا كان لتخصيص القرآن بلغة العرب مغزى فهل يعقل أن يكون المراد الإلهي بالوحي الذي أنزله الله وحض على اتباعه وأمر بالاستسلام له وعاقب على الإعراض عنه متروكا لكل إنسان يفهم منه ما يريد؟ هل يعقل أن يكون جوهر الوحي وأصول معانيه تتناقض الأجيال في تفسيرها جذرية؟ الأساس الثاني من الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها إهدار فهم علماء الأمة للنصوص الشرعية. وهذا ناتج عن قولهم بأن فهم السلف للنصوص الشرعية لا يعد أن يكون قراءة من القراءات التي يحتملها النص وبالتالي فهي غير ملزمة لأحد يقول الترابي وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف الصالح في أمور الدين هو تراث لا يلتزم به وإنما يستأنس به انتهى قوله وهذا تلطف منه في العبارة أما غيره فيصرح بأن فهم الصحابة كان فهما خاطئا وتوالى الخطأ بالتناقل إلى اليوم وأنهم قد غفلوا عن الوجه الحق من الإسلام ويسخرون من فهم السلف ويقولون إلى متى تظلون على الفهم الصحراوي البدوي للقرآن والسنة قال ابن تيمية رحمه الله استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقادوا أنهم كانوا قوما أميين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة انتهى قوله وَهَلْ هَؤُلَاءِ شَبِيهٌ بِحَالِ الْمُنَافِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ الْمَقْصُودُونَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُمُ الصَّحَابَةُ فَكُلُّ مَنْ سَبَّهُمْ وَنَسَبَهُمْ إِلَى السَّفَهِ وَنَقْصِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ فَهُوَ السَّفِيهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم وتالله ممتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر وقد جعل الله لكل شيء قدرا ويزعم بعضهم أن فهم الصحابة والسلف لنصوص الشرعية كان مناسبا لواقعهم وثقافة عصرهم ولا يتناسب مع عصرنا وهذا قول باطل فإن نصوص القرآن نزلت بلغة عربية ذات معان محددة يعقلها العارفون بهذه اللغة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ثم جاءت السنة لتزيد المعاني اللغوية بيانا ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا هذه النصوص بحسب ما فهموا من لغة القرآن والسنة التي كانت لغتهم وبحسب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحسب ما شاهدوا من المناسبات التي نزلت بسببها الآيات والأحوال التي ذكرت فيها الأحاديث ثم جاءت الأجيال والأجيال من أئمة المسلمين وعلمائهم لتفهم من نصوص الكتاب والسنة هذا الفهم نفسه كما تدل عليهم مؤلفاتهم فالقول بأنهم فسروا النصوص بحسب ثقافة عصورهم مجرد وهم تبطله الحقائق التاريخية الأساس الثالث من الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها القول بتاريخية النص الشرعي ومعنى ذلك أن ما تضمنته النصوص الشرعية من أوامر ونواهن إنما كانت موجهة إلى الناس الموجودين في زمن نزول الوحي أو كانت حالهم تشبه حال من نزل عليهم القرآن وأما من جاء بعدهم وعاش واقعا غير واقعهم فلا يشمله النص الشرعي فإذا تغيرت أوضاع الناس في مجمل حياتهم كما هو الأمر في حياة الناس اليوم فإن تلك الأحكام التي يتضمنها النص ليست متعلقة بهم أمرا ونهيا ولهم أن يتدينوا فهما وتطبيقا بخلافها معتبرين أن ذلك هو الدين الصحيح في حقهم كما كانت تلك الأحكام هي الدين الصحيح في حق المخاطبين الزمن النزول يقول الترابي ونحن أشد حاجة لنظرة جديدة في أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة ونبني عليها فقهنا الموروث ويقول أحدهم موقف القرآن الكريم من المرأة كان موقفا في عصر معين ووضعت تلك القواعد لعصر معين ومن الممكن جدا أن مثل هذه الأشياء قد لا يسمح العصر الذي نعيش فيه بتطبيقها وقال آخر ونحن نعرف أن النصوص القديمة ليست مقطوعة الصلة بالمجتمعات القديمة وأن نظام الحكم ومكانة المرأة وحقوق الإنسان وواجباته وعلاقة الدين بالسلطة في هذه النصوص تعبير عن واقع قديم لم يعد موجودا ولم نعد في حاجة إليه انتهى قوله ويرى بعضهم أن ما فُرض من تفاصيل العبادات والمعاملات هو أثر لمقتضيات البيئة الحجازية البسيطة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من البيئات فالإنسان اليوم في حل من تلك الفروض بمقتضى أوضاعه الجديدة والخطاب القرآني بصيغة يا أيها الناس المقصود بالناس هنا الجماعة الأولى التي كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي سمعت القرآن من فمه لأول مرة ويقول أحدهم كذلك من الملائم هنا إعادة النظر ببعض التشريعات الفقهية الملازمة لزمانها والتي لا يمكن تصور تطبيقها حاليا بعد تطور الفكر السياسي العالمي وعلى رأسها ما يعرف بفقه أهل الذمة فلا مجال لأعمال مثل هذا الفقه المرتبط بظروف سالفة ويطالب بإعادة النظر ببعض التشريعات الفقهية الاقتصادية التي كانت تشريعها ملازما لواقعها الاجتماعي المختلف كلية عن واقعنا المعاصر ويأتي على رأسها ما يتعلق بعمليات البنوك التي تمثل عاصب الاقتصاد المعاصر مثل العوائد على رؤوس الأموال المقرضة والتي كان الهدف من تحريمها آنذاك حماية الضعفاء والمحتاجين من أن تستغل حاجتهم إلى الأموال لتمويل قوتهم اليومي فتتراكم عليهم الديون ويستولي المقرضون على بيوتهم ومزارعهم انتهى قوله وأحكام الحدود إنما أملتها الظروف التي كان عليها المجتمع آنذاك حيث كان المجتمع بدائيا ليس فيه دولة تقوم على استجباب الأمن وإنما يتواثب فيه الناس بعضهم على بعض للانتقام فتكون إقامة الحدود أقل الحلول شرة وأدناها مضرة لأنها على ما فيها من وحشية تمثل قاية لمجتمع تلك الفترة مما هو أسوأ وأعنف وأكثر فضاعة انتهى قوله وهذا يعني أنه إذا تغيرت أحوال المجتمع ووجدت الدولة التي تضبط الأمن وتوفرت السجون أصبحت أحكام الحدود التي تضمنها القرآن غير ملزمة للمخاطبين بهذا النص القرآني والحجاب لم يعد ملائما للعصر بزعمهم ولا لمكانة المرأة وتحررها واقتحامها لكافة مجالات الحياة العامة من مدارس وجامعات ومعامل وإدارات وتجارات بل حتى العبادات قابلة للتغيير في هذا العصر فطريقة العبادة التي التزمها المسلمون زمن نزول القرآن ليست ملزمة لمن يأتي بعدهم إذا ما تغيرت ظروف الحياة بل يمكنهم أن يأتوا من هذه العبادات بما يلائم ظروفهم الجديدة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال يؤدي صلاته على نحو معين إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بهذا النحو وبناء على هذا المبدأ ستنتهي هذه القراءة إلى ألا يكون لنصوص الشرعية معنى ثابتا فما يفهم عند أهل زمن على أنه مطلوب يصبح عند غيرهم غير مطلوب وما يفهم عندهم على أنه غير مطلوب يفهم عند غيرهم على أنه مطلوب نتيجة تغير الثقافات بين الأزمان وسبب هذا الضلال في الفهم يرجع لنظرتهم لنصوص القرآن والسنة على أنها نصوص بشرية تعامل كبقية النصوص فيجري عليها ما يجري على غيرها من النصوص وتخضع لمقتضيات التاريخ وتغيراته ولذلك يقول نصر حامد أبو زيد إن النص القرآنية وإن كان نصا مقدسا إلا أنه لا يخرج عن كونه نصا فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي كغيره من النصوص الأدبية ويقول أركون إن القرآن ليس إلا نص من جملة نصوص أخرى تحتوي على نفس مستوى التعقيد والمعاني الفوارة الغزيرة كالتوراة والإنجيل والنصوص المؤسسة للبوذية أو الهندوسية وكل نص تأسيسي من هذه النصوص الكبرى حظي بتوسعات تاريخية معينة وقد يحظى بتوسعات أخرى في المستقبل انتهى قوله وفي هذا من التلبيس ما فيه فكيف يستوي كتاب الله مع الكتب المحرفة أو تلك التي اكتتبها بشر وكيف يقاس كلام رب العالمين الذي علم ما كان وما سيكون على كلام الإنسان الذي لا يدرك من العلم إلا قليلا إن كلام الله لا يمكن حصره وتقييده بزمن معين لأن الله أنزله ليكون دستورا للناس في كل زمان ومكان وهو يعلم ما يصلح لعبيده ويناسبهم في جميع الأزمنة والأحوال لا يخفى عليه شيء وهو السميع البصير ونقول لهؤلاء أأنتم أعلم أم الله الأساس الرابع القول بنسبية الحقيقة وعدم وجود حقيقة مطلقة فهم لا يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ثابتة في كل زمان ومكان بل الحق نسبي فما تراه حقا يراه غيرك باطلة وما تظنه اليوم صوابا قد لا يكون كذلك غدا يقول أركون إن القول أن هناك حقيقة إسلامية مثالية وجوهرية مستمرة على مدار التاريخ وحتى اليوم ليس إلا وهما أسطوريا لا علاقة له بالحقيقة والواقع انتهى قوله ويقولون لا أحد يملك الحقيقة المطلقة ويوظفون ذلك سياسيا في شعاراتهم التعددية وقبول الآخر ويقصدون بالآخر اللادينية والإلحاد والفجور ويرون أنه لابد من التعامل مع جميع هذه المفاهيم على قدم المساواة ولا داعي للإنكار على فكر ما أو التشنيع على شذوذ ما لأن الحقيقة المطلقة غير موجودة يقول أحدهم لن تكون متقدما أو صاحب أمل في التقدم إلا إذا قبلت الرأي على أنه حقيقة والحقيقة على أنها مطلقة وليست نسبية وحاصل هذه المقولات أنه لا أحد يمكنه القطع بأن رأيه أو معتقده هو الحق وأن رأي غيره أو معتقده خطأ قطع وإنما غاية ما يمكنه الجزم به أن رأيه صواب يحتمل الخطأ وأن رأي غيره خطأ يحتمل الصواب فما يراه حقاً قد يراه الآخر باطلة، وما يراه خيراً قد يراه الآخر شراً، وهو ما يسمى بنسبية الحقيقة. وبناء على قولهم، فالحق قد يكون في الإسلام، وقد يكون في غيره من الديانات المحرفة أو الباطلة، الحق قد يكون عند أهل السنة، وقد يكون عند غيرهم من أهل البدع. ولذلك يرى بعضهم أن من حق أي مواطن في دولة الإسلام تغيير دينه إذا اقتنع بغيره، وهذه المقولات التي تقرر بأنه لا أحد يحتكر الحقيقة كافية لنقض أصل الإيمان، لأن أصول الإيمان مبنية على القطعية واليقين، فمن لم يقن بتوحيد الله فليس بمؤمن في دين الله، ومن لم يقن يقينا لا شك فيه بأن الله فرد صمد لا شريك له في ملكه وخلقه فليس بمؤمن في دين الله ومن لم يقن يقين لا تردد فيه بأن القرآن معصوم من التحريف والتبديل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل وأن الوحي قد انقطع بموته فليس بمؤمن في دين الله وقل مثل ذلك فيما سوى هذا وذاك من أصول الدين وقطعياته فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فهما طريقان لا ثالث لهما الحق وما عداه فهو الضلال فالحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأنماط فماذا بعد الحق إلا الضلال ولو لم يكن ثمة حقيقة مطلقة لكان أمر الله باتباع الحق والتزامه عبثا لا معنى له ولو صح هذا فما معنى قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون أين هذا الصراط المستقيم الذي يأمرنا الله باتباعه إذا كان لا أحد يملك الحقيقة وأين هي تلك السبل الضالة التي نهانا عن اتباعها إذا كانت الحقيقة نسبية وهذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة لأنه يرفع الأمر والنهي والإيجاب والتحريم والوعيد في هذه الأحكام ويبقى الإنسان إن شاء أن يوجب وإن شاء أن يحرم وتستوي الاعتقادات والأفعال وهذا كفر وزندقة وقد وصف ابن الجوزي رحمه الله القائلين بهذا القول بالجهل فقال قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسها، بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقد فيها.